لا اله الا الله القرءان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم مثيل اياك نعبدو واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير عليهم مَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ كَانَ لَهُ مَا دَخَلَ وَمَنْ كَذَبَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذَّابُونَ آمَنَ سُلَيْمَانُ بِرَبِّهِ وَشَكَرَ you you you انتيه ماتي وإنسان طلقه نوعا إذا مسه الشر تزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا هنا ملكت ألمانهم فإنهم غيور مؤمنين فمن لترى راء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لهم على صلاة المحافظون أولئك في جنة مكرون فما الذي لك فرقب لك مهطعين عن اليمين